ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أنبهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين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 ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم فرجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون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 يا أيها النبي قل لأزواجهك إن كنتم لا تريدن الحياة الدنيا إن كنتم لا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتيقنا سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر عظيم يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيرهم والذائرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَتَرَى زُوَجَنَا كَهَا لِكَيْلَا لكي يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 يا أيها النبي إن أحلال لك أزواجك التي التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك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 ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أيئذن لكم إلا أيئذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا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 فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه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 لا جناح عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ أخواتي، ولا أبنائي أخواتي، ولا نسائهن، ولا ما ملكت، ولا ما ملكت أيمانهن، والتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 لئن لم ينتهوا المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم بلا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملها فأبين أي يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظل من